إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سَلاَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم وجبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصْلَهَ اليَوْمَ بِمَا كُاتُ تَكفرون اليَوْمَ نَقْتِمُ علىى أَفْواهِهِمُ وَتُكَلِّم نَ أيديهِمُ وَتَجهَدُ أَجُلهُم بِمَا كانَوا يَكسبون وَلَنَ شَ ألَ طَمَسْنَا على أَعيُونهِمُ فَسْتَبَقُ الصِراطُ فَأَن يُبَصِرون وَلَْ نَشَ أُلَمَسَقْنَهُم على مَكَانَتِهِم فَمَسْتَطععُ مُضَّون وَلَا يَجعون وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُنكِسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين